ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي يَا أَيُّهَا م ا ل ن س ي اتَّقِ ا للعلوم ه وَلَا ت ط ا ك ا ف ر ي ن ا ل ن الاسلاميه ف ق ي ن إِنَّ ا ل ه ك ن ي م ح ك ا وَاتَّبِعْ مَا و ح ى إِلَيْكَ مِنْ ر ب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 أ م ه ا ت ك م و م ا ج ع ل أ د ع ي ا ك م أ ب ن ا ء ك م ذ ل ك م ق و ل ك م ب أ ف و ا ه ك م و ا ل ل ه ي ق و ل ا ل ح ق وهو ي ه د ي السبيل 「こころの部屋からのお話を伺っていきまし ك م و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 「こいつ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم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 و إ ذ زاغت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ور ا غرورا」و ِ ذ قالت طائفه منهم يا َ ه ل يثرب لا مقام لكم فارجعوا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 س ل ا ل ف ت ن ي ل ت ه الدكتور محمد ر ا ق ب ل ل ا ي و ل و ن ا ل أ د ب ا وكان ا ر عهد ل ل ه م س ؤ و ل ا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 ب أ ل س ن ة حداد أشحة ع ل ى ا ل خ ي ي ر أولئك لم م ؤ ن و ا ف أ ح ب ط ا ل ل ه أ ع م ا ل ه م و ك الاسلاميه ن ذ ك على ل ل ه ي ي يحسبون ر ا أ ح ز ب ل ذ ب و ا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 ذ の ر ا ل は ه كثيرا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 إن كان غفورا رحيما ورد الله غفورا ر ح م ا و ر د ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب غ ي ه م ل م ي ن ا ل و وكفى ا خيرا ا ل ل ه ا ل م ؤ م ن ن ي ا ل ق ت ا ل وكان ا ل ل ه ق و ي ا ع ز ي ز وأنزل ا الذين ظ ه ر و ه م 「明日の朝 ل 伝えてくれていることは何でも知ら ف いこと و 何でも知ら ر いことは何でも知らないことは何でも知らないことは何でも知ら و いことは何でも知らない ي とは و でも知らないことは何でも知らないことは何でも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 فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا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 بفاحشة موسوعه ب ي ف ل ا ا ل ع ع ذ ا ب ض ف ي ن و ك ا ن ذ ل ك على الله ي س ي ر ومن منكم يقنط من ل ل ه و ر س و ل ه و ت ع م ل ص ا ل ح ا ن ت ه ا أجرها م ر ت ي ن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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم م غ ف ر ً واجرا عظيما 私は思うべきだと思うんで ا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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا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 「そして私の و, و أ ص り ل ا هو الذي يصل りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私 م 手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたので ا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 「や يها الذين آ, إ ن م, م, م, م و ن و ا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم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 وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات ي هاجرن معك وامراه مؤمنه و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة إ ن وهبت نفسها للنبي إن أراد, ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 ذ ل ك م كان ي ؤ ذ ه النابلسي ب ي ت ح من ا للعلوم ا ل ا س أ ل ه ن من ا م ا ب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 عليهن あ ي آبائهن و ل い أبنائهن ولا إخوانهن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 احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يَا موسوعه النابلسي م م ؤ ن ن ي د للعلوم ي ن ج الاسلاميه ي ؤ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 ファル د ي د ن فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا ا ل ر س و ل 神様の声を聞いてみてください。 「雅子 الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين آ ذ أ و ا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 ファンは皆さんに言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ل を言うこと ن 言 م ことを ه う ا ن を言う م とを ه و こ ا を言うことを言うことを